ارهب الموت اذا الموت نقا حتى أوارى في المصاليت لقا اني انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشر يوم الملتقى لن ترهبوني يا زمرة الارجاس ان تنكروني اني اين العباس لن ترهبوني يا زمرة الارجاس en tunkironi, enni aina algaas. Atsemtuin jabbaa, en artaisi ilgaar. Atsemtuin jabbaa, en artaisi ilgaar. كابت يقيني ومتزعزع على الأخطار عزم وثباتي تسنو يذاتي من والدي الكرار هذا اعتقادي بساحة جهادي بساحة تيبه وإيثار بيها العزم والبار مضرب مثل دي الناس وقت الحارب لو صار للحوم شبه بنار وقت الحارب لو صار للحوم شبه بنار تجاس انتم تنكروني اني انا العباس لن ترهبوني يا زمره الارجاد إن تنكروني اني انا العباس اقسم تو لن ارتضي بالعار اقسمت بالجبار لن ارتضي بالعار شديكم ضيعت رشدكم وغواكم الشيطان تهت بدربكم وهذه حربكم فتنة باغي وطغيان تفن الضلال تبقى العدالة والقوة والإيمان تشهد بدر لا اليوم ما يدوم عدكم حاشد جرار وبساعد البتار عدكم حاشد جرار وبساعد البتار الجاد انتم تنكروني اني انا العظاظ لن ترهبوني يا جمرات الابجار إن تنكروني اني انا العظاظ اقسم تو لن ارتضي بالعار اقسم تو بالجبار دين حامي مهما تصد حشود هيها تساوم للمتقاوم وانتم علي شهود لحسين ناصر ورع الحراير بي الامل معقود ذم علي يوجين احمي عيالي حسين دمع الحرم مدرار وتشبح ايه للانظار دمع الحرم مدرار تشبح ايه للانظار اني انا العفار اني انا العفار لن ان ترهبوني يا زمرة الارجاج jan entun kerunit anni ana al afan لن bil بالعار lan artadhi bil ar aqsamtu bil أبذل جهودي، أبذل جهودي، للي جيبتها وياي، عندي وديعة من الشريعة تنخانج بالماي، للحو ما شفه، ومعار الطالب وهاي، لو تنقطع يمناي تجروني بالكلفة. انساني هاي هات سل صارم البتار صاحب عزم واصرار سل البتار صاحب ان تكري إن أ العّ أ سمت لن أرتظي بالعار أ سمت لن أرتظي بالعار إني أ العّ إني أنا العّ صاح المضفر صيحة غوظة نفار وصالوه جمع الشوس كل ضربة ميني تصحف هريني من تسطيد بالروس بدد حيلهم خل نزيلمهم فوق الضحا يدوس ويزقر على الصابيين وين المفر لا وين؟ دد البار ل أخطوف الأعمارديديد البار ل أخطوف Zumrat el Arjaz, in tunkiruni. Inni ana al-Ghaz, لن bil بالعار Lann arta'zi لن ghar بالعار bil-Jabar. Lann الكفاح كثر الجراح ما اثنت والله قطع ويمينه وما زال يقينه وحط صار ما بيسراه وسهم العصا بعيون صاب وفاضت عليه دماء وبضربة العامود صابوا حنيث الجود من من حار الإثار صوت العازم هدار من من حار الإثار صوت العازم هدار ورايت الارجاء انتم تنكروني اني انا العباس اصلا انتم يوب عينه ما سواه الأرجاس مجرى دلائه سجل وفائه أروع مثل للناس رسخ خلوده ضربة عموده به ارتفع كل راس مرقد شموخة يقول اسم الوفي ميزور من مرقاد الأنوار تكتبها للأحرار من مرقاد الأنوار تكتبها للأحرار. إن تنكروني إني أنا العفاس لن ترهبوني يا زمرة الأرجاس إن تنكروني إني أنا العفاس أقسمت بالجفار لن أرتضي بالعار bil jabbar. الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي